112. إنه يعلم الجهر وما يخفى 113. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى 114. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى 115. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أخلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤفرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقا إن هذا لك الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى